Nahar zeven, tien zeven, betaal je Rjab. Je lented maand, en العصر مريت يوم السبت سوق الذهب لقيت مخلوق لا هند ولا مغربي <تصفيق> لقيت مخلوق لا هند ولا مغربي <تصفيق> مشوفت ما لقيت للسهر صار السهر وتعب من شوفته ما كسبي صار السهر وتعب من شوفته ما كسبي قلب زي اللي والدم دم العرب زل اللي يا شا ذا الشايب يعود صبي زل اللي يا شا مكمل بالجمال وبالحسب والنسب قلت السلام وتبسم قال لي ويش تبي قلت السلام وتبسم قال لي, لي الحلايا هرب واقول عطنا صراحة وان بو ما تبيك بغيت أعرفه وجزمه مرموق كتاب يقول بي سمعتي وخش على ما ذهب يقول بي سمعتي واخشى على ما ذهب تبين النور من خدع علي واحد جاب يلا عليك الخلف تخلف علي تعبي يلا علي أنا جيت للعيون نجلس ودال ادب ذقت العنا والعذاب ولا حصل ما طلبي ذقت العنا والعذاب, والعذاب ولا حصل ما طلبي قلت رحمي من طوال الهم وانت السبب قالت لعنا هي طال بسببك قالت لا قلت وظلي ما حرام بكل حجم ودب قالت معي علم وصنا عليها النبي قالت معي علم وصنا عليها النبي انشد ولا يلحق انشد لأمو عتب انا غريب وقضى ما يوقضى مذهبك انت من اهل الكرك والنير ولا حلب قالت يا شيف الولد ما حصل لي بي قالت يا شيف الولد ما حصل لي بي عليك رسم البداوة والزمان انقلب قالت عظامي ودمي واللحم وعصبي قالت عظامي انا من البدو وكانت دم وصل الركب يوم السلاح المفتل والرصاص حل ابوي يوم السلاح والرصاص الدبش يسرح ولا له جنب رمح بي مناي والبندق على من كبي رمح بي. على قلت أنت من السويد اهل الفرح والطرف قالت بلاد العروبه رغبتي وطلبي قالت بلاد العروبة رغبتي وطلبي, وطلبي أنت من أهل الخليج مخلصين النشاب قالت من المسلمين وجدبوا يعربي وانتي ربيتي بدار مطوعينا الصعب ببضبي يا حزين الدل ولا دبي ببضبي يا حزين الدل ولا دبي قلت انتي من اهل نجد معزلين السراب قالت ورا الباحرة الابيض شعبي قالت سبيك قلت أنت يا من أهل مصر وجاد فيها الغضب قالت لا والله يا عني ما ذهب قالت لا والله يا عني ما ذهب قلت, قلت أنت يا من الكويت من الكرب قالت جنوب البحر بحدود مر مع الضبي قالت جنوب البحر واللي يقول الهوى كله خطر ما كذب قلت توعديني وعد بس اذكره وأكذبي وعد بس أذكره وكذبي قالت رجاجي ليش أطنيل معمان غلب اليوم انا راضي يا يزيد غضبي قامت تعجب وقالت يا زمان العجب يا نايم اهل الغرام انا اشهد انك